وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كلام الله تبارك وتعالى ولازال الكلام موصولا بفضل الله تعالى ومنته مع سورة آل عمران كانت الوقفة في المجلس السابق عند قول الله تبارك وتعالى فبما رَحْمَةٍ من الله يلين لَهُمْ ولو كنت فضل غَلِيظَ الْقَلْبِ فضل من حولك فافوا عنهم وسافر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ويل اه اه بعد اه اه تعالى فبما رحمة من الله فاذفاء الاستئناف والميم للتوكيد فبما رحمة من الله أصلها فبرحمة من الله لنت لهم قال المصنف قوله فبما رحمة من الله لنت لهم قال وفيما يتعلق به هذه الرحمة قولان، أنها تتعلق وفيما يتعلق به هذه الرحمة أولا أحدهما أنها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني بالمؤمنين فبما رحمة من الله لينت لهم والمعنى في لينه صلى الله عليه وسلم لهم أن الرحمة تتعلق به يعني برحمة من الله كان هذا رحمة من الله في النبي صلى الله عليه وسلم أن كان لينا للمؤمنين. والثاني بالمؤمنين قال قتاد ومعنى لنت لهم لا نجانبك وحسن خلقك وكثر احتمالك هذا في تفسير طبري ولو كنت فضا غليظ القلب طبعا لو هذه حرف امتناع الامتناع. ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك قال والفض الغليظ الجانب السيء الخلق يقال فضضت تفض, تفض فضاضة نعم. قال فأما الغليظ القلب هو القاسي القلب فقيل هو القاسي القلب فيكون ذكر الفضاضة والغلب وإن كان بمعنى واحد توكيدا وقال ابن عباس الفظ في القول والغليظ القلب في الفعل ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك قال أي تفرقوا وتقول فضت عن الكتاب ختمة إذا فرقته عنه يعني لن تفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد قال فاعفوا عنهم أي تجاوز عن هفواتهم وسل الله المغفرة لذنوبهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر قال معناه استخرج آراءهم واعلم ما عندهم وضح. استخرج آراءهم واعلم ما عندهم قال فاستفعه عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله قال أو قبل ذلك قبل ذلك قال واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأي تام التدوير على ثلاثة أقوال حدوما أو أحدها ليستن به من بعده يعني الحكمة في المشهورة يكون قدوة لمن بعده مع النبي صلى الله عليه وسلم ومسدد بالوهي عليه الصلاة والسلام قال وهذا قول الحسن وصفير بن عيلينا والثاني لتطيب نفوسهم وهو قول قتادة والربيع وابن إسحاق ومقاتل وقال الشافعي نظير هذا قوله, قوله عليه السلام البكر تستأمر في نفسها إنما أراد استطابة نفسها فإنها لو كرهت كان للأبي أن يزوجها وكذلك مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حين أمر بذبحه يعني من باب أنه فاعل فاعل ولكن تطيبا لنفسه والثالث للإعلام ببركة المشاورة يعني ليخبرنا أن في المشاورة بركة وهو قول الضحاك قال وفي الذي أمر بمشاورة فيه قولان أحدهما أنه أمر الدنيا خاصة والثاني أمر الدين والدنيا وهو أصح قال وقد قرأ ابن مسعود بن عباس وشاورهم في بعض الأمر يعني في أمور الحرب في أمور السلم هذه الأمور التي فيها المشهورة. قال فإذا عزمت قال العزم قال ابن فارس العزم عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله فإذا عزمت فتوكل على الله ومعنى الكلام فإذا عزمت على فعل شيء فتوكل على الله لا على المشورة أو المشاورة ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال ابن فارس النصر العون والخذلان ترك العون وقوله تبارك وتعالى إن ينصركم الله نعم النصر هو العون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم يعني يترك عونكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده هذه جمله فيها استفهام يفيد النفي يعني لا ناصر لكم إلا الله فمن ذا الذي ينصركم من بعده واضح من الذي العاقل في استفهام يفيد النفي والها في قولي فمن ذا الذي ينصركم من بعدي؟ أي من بعد الله تعالى والجواب لا أحد يستطيعوا نصركم إلا الله ولذلك قال بعدها سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم قال سبحانه وتعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامه ثم يتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون قولوا تعالى وما كان لنبي ان يغل قال هنا في سبب نزولها سبعه اقوال أحدها أن قطيفه من المغنم فقدت يوم بدر فقال ناس لعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذها فنزلت هذه الايه رواه ابن عباس والثاني أن رجل غلى من غنائم هوازن يوم حنين فنزلت هذه الآية رواه الضحاك لابن عباس والثالث أن قوما من أشراف الناس طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يخصصهم بشيء من الغنائم فنزلت هذه الآية نقل عن ابن عباس أيضا والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طلائعا فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة ولم يقسم للطلائع فقالوا قسم الفئة ولم يقسم لنا فنزلت هذه الآية قاله الضحاك والخامس أن قوما غلوا يوم بدر فنزلت هذه الآية قاله قتادا والسادس أنها نزلت في الذين تركوا مركزهم يوم احد طلبا للغنيمة وقالوا نخاف أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا فهو له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا اظننتم ان نغل؟ فنزلت هذه الآية قاله مقاتل اذا القوله تبارك وتعالى ما كان لنبي وما كان لنبي أن يغل يعني ما يصح لنبي ويمتنع أن يفعل ذلك قال أبو أبيد رحمه الله الغلول من المغنم خاصة ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد واضح وإنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غيرهم من الأئمة والسلاطين والأمراء حراما لأن خيانة الأنبياء أشد ذنبا وأعظم وزرا ولذلك جاء عند بدود الترمذي من حديث ابن عباس قال نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن في قطيفة حمراء افتقدته يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت وتحريم الغلول فيه أحاديثه إذا ما صح له ذلك لتنافي الغلول والنبوة لأن الغلول نوع من الخيانة نعم. وقال ابن عباس ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه هذا في تفسير ابن بي حاتم. هذا قاعد مهمة في باب النبوة ما كان لنبينا يتهمه أصحابه لذلك من دلائل صدق النبوة الصحابة اتباع النبي هم دلائل صدق نبوة لذلك الطعن فيهم طعن في النبي وقد قال لمن مالك رحمه الله في مسألة الرافضة خاصة قال أن أرادوا أن يشتموا النبي فشتموا أصحابه قالوا له أصحاب سوء وهذه هتا تجري في بعض أمثال الناس الشيء هذا فيه ما كان لنبي وما كان لنبي أن يغل طيب قاله السابع نزلت في غلول الوحي قاله القرضي وابن إسحاق وذكر بعض المفسرين انهم كانوا يقرؤون ما في القرآن من علم دينهم والهتهم فسألوه أن يطوي ذلك فنزلت هذه الآية. قالوا في هذه الخيانة قولان، أحدهما خيانة المال على قول الأكثرين، والثاني خيانة الوحي. أن نزلت في غلول الوحي. غلول الوحي يعني يكتب شيئا من الدين. هذا يعني وكان بعيد يعني في سياق المفسرين أن عمدتم أن غلول المال في المغنم، لكن هذا له معنى. لي. يعطيك معنى أنه وما كان لنبي أي غل، يعني أن يكتب شيئا من الوحي. ويتقول على الله ما لم يقول مع الله تقدم معنا هذا المعنى في بيان صدق النبوة فالأنبياء عليه الصلاة والسلام مبلغون ما أمرهم الله عائشة قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفريق قالوا في هذه الخيانة قولان حدوم خيانة المال على قول الأكثرين وهذا عليه الأكثر في سياق الآية والثاني خيانة الوحي على قول القرضي وابن إسحاق نعم طيب طبعا القراءة المشهورة وما كان لنبيا أن يغل نعم بضم بفتح الياء وضم الغين يعني هو نفسه يغل في نفسه يخون يعني أي نعم والقراءة الأخرى ما كان لنبي أن يغل يعني يخان هي قال وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغيل ولها وشهان يقول المصنف أحدها وما كان لنبي أن يغل أن يكون المعنى يخان وعلى قراءة ما كان لنبي أن يغل قاله الحسن والثاني يخون هذه القراءة التي معنا أن يغل بفتح الياب ضم الغي طيب قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة قال الغلول أخذ شيء من المغنم خفية ومنه الغلاله ويثوب يلبس تحت الثياب قال وفي اتيانه بما غل ثلاثة أقوال قال ربنا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة قالانها ثلاثة أقوال أحدها أنه يأتي بمغل يعني يحمله يعني يحمله فوق ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا قل في أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أول في أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أول فين في أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شهاة لها ثغى فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس الله صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا فين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك قال والرواء صوت البعير والثواء صوت الشات والنفس ما يغل من السبي والرقاع الثياب والصامت المال والقول الثاني ومن يغلو يأتي بمغل يوم القيامة أنه يأتي حاملا اسم ما غل والثالث أنه يرد عوض ما غل من حسناته طبعا القول الأول هو الصاطر وإذا قلنا أنه القول الأول صح لمكان الأثر الصعيف قد رؤية فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي به حاملا له على ظهره فيفضحه بين الخلائق نعم وهذا كله تأكيد لتحريم الغلول والتنفير منه وأنه ذنب يختص فاعله بالعقوبة والفضيعة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر وهي مجيء يوم القيامة بما ظله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه إن لم يعفو ربنا سبحانه أو يستره إنه هو الرحمن الرحيم فهذا وعيد نؤمن به قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني هذا قبل الحساب يعني يأتي به قبل أن يحاسب ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال قوله ثم توفى كل نفس أي تعطى جزاء ما كسبته وضح ثم قال الله تبارك وتعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير هذه آية التمايز آية المفاصلة كقوله تعالى ام نجعل الذين امنوا عن الصالحات كالمفسدين في الارض أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه تسمى ايات الفصال فالله عز وفصل بين من اتبع رضوانه ومن اتبع سخطه يقول فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كاف ذكاف التشبيه وما ومن فيها موصولة كان المعنى فمن اتبع رضوان الله كالذي باء بسخط من الله باء يعني رجع واستحق سخط الله وغضبه قال اختلفوا في معنى هذه الآية على قولين أحدهم أن معناه أفمن اتبع رضوان الله فلم يغل كمن باء بصخط من الله حين غل يعني ربطوها بالتي قبلها هذا قول سعيد بن جبير والضحاك الجمهور العام تأتي التفسير عليه وبعض منها إلى المنح العام أن تشمل من اتبع ردوان الله في ترك الغلول وفي غيره من طاعته سبحانه قال والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين باتباع يوم أهد تبعه المؤمنون وتخلف جماعة من المنافقين فأخبر الله تعالى بحال من تبعه وعمن تخلف عنه فمن اتبع رفضان الله كمن بقى بسخط من الله يعني سوا سواء قال ومأواه جهنم يعني المأوى هنا المستقر قدم معنا هذا كثيرا وبئس المصير صلى الله عليه وسلم ثم قال تبارك وتعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون قال هم درجات عند الله وفي معنى الدرجات قولا حلها أنها درجات الجنة درجات هنا هي درجات الجنة واضح قد هذا عن ابن عباس في تفسير ابن حاتم قال متفاوتون في الدرجات بأعمالهم متفاوتون في الدرجات بأعمالهم فإن درجات الجنة قاله الحسن هنا قال والثاني أنها فضائلهم فبعضهم أفضل من بعض وفي من عنى بهذا الكلام قولا أحدها أو أحدهما أنهم الذين اتبعوا رضوان الله والذين باءوا بسخط من الله فلمن اتبع رضوان الله الثواب فلمن اتبع رضوان الله الثواب ولمن باء بسخطه العذاب هذا قول ابن عباس والثاني أنهم الذين اتبعوا رضوان الله فقط فإنهم يتفاوتون في المنازل هذا قول سعيد بن جبير وأبي صالح ومقاتل وهذه من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص هم درجات هذا المنفصل الفصل. هم درجات عند الله بعضهم يقول الذين اتبعوا رضوان الله منازل والذين بقوا بالسخط منازل صلى الله عليه وبعضهم يقول لا يخص بي الذين اتبعوا رضوان الله ثم قال الله تبارك وتعالى هم درجات عند الله والله بصير أي أحاط بصره بكل شيء سبحانه وتعالى والله بصير بما يعملون ما ذي موصولة أو مصدرية إما والله بصير بعملهم أو بالذي يعملونه سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه وهو يراه بعينيه جل جلال الله سبحانه ثم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال المؤمن لقد مننا لامدنا من التوكيل وقد التحقيق واللام من وطأ القسف هذا فيه توكيل وتعظيم لشأن النبي والمن ببعثته صلى الله عليه وسلم خص الله هنا المؤمنين ببعثته لأنهم منتفعوا بها وإلا فهو رحمة للعالمين لكن المؤمنين انتفعوا بها قال لقد من الله على المؤمنين قوله لقد من الله على المؤمنين أي أنعم عليهم إذ بعث فيهم رسولا إذ هنا بمعنى هي ظرف زماني بمعنى حين أي حين بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال وأنفسهم جماعتهم وقيل نسبهم واضح وفي قراءة خارج العشر القراءات الشاذة التي لم تتواتر من أنفسهم رسولا من أنفسهم في من النفس لنفس معدنه صلى الله عليه وسلم لنفس معدنه صلى الله عليه وسلم وعلوها يقول وفي وجه امتنان عليهم بكونه من أنفسهم أربعة أقوال أحدها لكونه معروف النسب فيه وهذا دلاء للنبوة تسمح لان دلاء النبوة برهان الصدق إما في شخص النبي وإما في هدي النبي يعني كلاهما يتجمع وتلتئم بهما صدق النبوة إما في شخصه يعني في في خلقه في نسبه في صلى الله عليه وسلم ولذلك كتب الناس في شمائله وذكروا وصفه الخلقي وضح ووصفوا صلى الله عليه وسلم هذا برهان نبوة والبرهان الثاني فيه سيرته في هدي في سيرته في خلقه في تعامله في دعوته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالوا في وجه الامتنان عليهم بكوني من أنفسهم أربعة أقوان أحدها لكونه معروف النسب فيه تعرفون في قصة رقل كان برهان النبوة في هذا الباب من هذا الباب أيضا ذكر من براهين النبوة قال هو فيكم ذو نسب؟ قال هو فينا ذو نسب قال وكذلك الأنبياء وتبعث ذوي أنساب في أقوامهم. قال أحدها لكونه معروف النسب فيهم قال ابن عباس وقتد والثاني لكونهم قد خبروا أمره وعلي صدقه وضع قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون هذا بوران يدرك بالعقل هذا جلس بينك بينكم أربعين سنه صلى الله عليه وسلم قبل البيع قبل ان ينبأ ويوحى اليه بابي وامي صلى الله عليه وسلم بقي أربعين سنه بينكم رايتموه صبيا يولد وطفلا وشب بعد ذلك بين أظهوركم ولما خرج مرة إلى بادية بني سعد بن بكر في الرضاع علمت حاله لم تخفى كان يراه حليمة ويراه قوة ولما أرجعته رأيتمه ولما سافر مع أبي طالب رأيتمه ولم يفعل شيء يعني في خاصة نفسه حتى يقال والله تفرت لا كل شيء أمامكم تروا خبرتم أمره حاله صدق أماته لم يأتي شخص في طيلة أربعين سنة ببين أظهرهم خرج مرة جي مرة صغيرة لبادية بني بكر بن سعد صلى الله عليه وسلم في مسألة الرضاع ومرة يعني في السفر مع عمه أبي طال أو في مالخديه فأمره معروف صلى الله عليه وسلم لم ينفروا بواحد جمرة قال كذب علينا كذبا ولقل خانني في أمانة أو أخلف لي وعدا أو غدر لي عهدا أو انتهك لي حرمجا صلى الله عليه وسلم أبدا بل كان يسموه الصادق الأمين وذا شاع بينهم وذا كحكموه في القصة معروفه في قصة وضع الحجر يعني كان القرآن يقول فقد لبست فيكم غمرا من قبل أفلا تعقلون وإذا قرقل قال هذا قال ما كان يدعي الكذب على الناس ويكذب على الله شوف العقل شوف الإدراك يقول كيف يدعي الكذب على الناس ويكذب على الله يعني الذي يتدين بترك كذب على الناس هذا لا يكذب على الله هز وجد لأنه يعرف أن هذا عظم جرمه الناس ما يملكون شيء من ضر أو نفع قال والثالث يسهل عليه المتعلمون منه من أنفسهم يسهل أن يقتدوا به لموافقة لسانه ل لسانهم والرابع بأنه شرفهم أو شرفهم يتم بذغول نبي منهم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ما أي شرفكم هنا فهذا الكتاب فيه شرف للقريش لو إذا اتبعته وذلك لما آمن العرب وصدقوا واتبعوا رفعهم الله فوق الأمم بعدما كانوا يعني أمة يحتقرها الأمم الأخرى صاروا يعظمونها ولذلك لما خرج أبو سفيان بعد قصته مع وهذا قبل إسلامه رضي الله عنه لما خرج من مجلس هرقل قال لأصحابه لقد أمر أمر بن أبي كبشح أمر أمره يعني عظم شأنه وابنه بكبشة ويعنون النبي صلى الله عليه وسلم لقد صار ملك بني الأصفر يهابه يعني يعمل له حساب وهذا من فضل الله تعالى وهذا تعرفه تفهمه في سنن الله تعالى الكونية والشرعية قال وهذه الآية خاصة معامة في قولان حدوما أنها خاصة للعرب روي عن عائشته الجمهور والثاني أنها عامة لسائر المؤمنين فيكون المعنى أنه ليس بملك ولا من غير بني آدم يعني بشر مثلكم أي نعم. والعموم لا ينادي ذاك الخصوص لماذا؟ لأن العرب هم أول من طرق سمعهم الرسالة وانتفعوا بها ثم عمت في الأرض كل هذا كانت رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم قال وقد سبق في البقرة بيان باقي الآية يعني معنى قولي تعليهت العلماء تعليه يجب ويعلمهم الكتاب والحكمة يدفع عليهم آيات هذه المنة الثانية اللهم تنمي ممنا في هذه الآية نقف عليها بالسريء على أول منا إذ بعث فيهم رسولا هذه منا نعمة اللهم لك الحمد عليها اذا حاجة الناس للرسل حاجة فطرية قرارية لأنك أنت إذا عرفت الغاية ميزت عظمة بعثة الرسل الغاية ما هي عبادة الله كيف تعبد الله على جيدة التفصيل تحتاج رسل يبينون لك طريق وتفاصيله مع أن الغاية المعلومة هذه مدركة بالفطرة بوجود الله وبصفاته سبحانه الظاهرة الفطرية واستحقاقه أن يعبد وأن الأمر في العبادة له وحدة ولا شريك له هذا أمر فطري لكن كيف تعبد كيف تتأله على جهة العمل على جهة القول تفاصيل كيفياته هنا هذا حاجة الإنسان إذا عظم الغايته التي من أجلها خلق علم أن بعث الرسل هو منة عظمى لأنه يصلك بالغاية ويكمل لك هذه الغاية التي وجدت في فطرتك أنت خلقت في فطرتك عبد عبد تعبد الله وحده هذا الفطرة كل مولود ولد عن فطرة لكن أسباب تمام ذلك وتكميله وتفصيله هذا يحتاج إلى الرسل فهذه من الأولى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سودا من أنفسهم يعني من أنفسهم يعني بشر مثلهم يقتدون به وضعوا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه المنة الثانية يتلو عليهم آياته لأنه في الجائلية ما الذي كان يعرفونه لا يعرفون شيء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا يعني جنس الرأس المنكر هو الشرك كانوا يفعلونه ورأسا المعروف والتوليد كانوا يجهلونه ثم يجهلون الشرائع كثير من الشرائع التي بقي فيهم بعضها من ملة إبراهيم وكثير من أحرفوها في الحج غيرها فجاء النبي يطلو عليهم آياته نعم ويزكيهم هذه المنة الثالثة ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه المنة الرابعة في أربع منا بعث الرسل يطلو عليهم آياته يزكيهم من نجاسة الكفر والشرك ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني هذه فيها تعليم لأنهم كانوا في جهلية واضح ربنا يقول وما آتيناهم من كتب يدرسونها ما كان أن الكتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير هذه منة الله تعالى اذا قالون وان كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا هذه المخففة هي مؤكدة واضح مؤكدة لكنها مخففة من قبل لفي شف التوكيد الثاني وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني كانوا من قبل النبوة ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال واضح لا يرتاب فيه عقل فضلا عن من عرف الحق ضلال واضح ضلال في التوحيد ضلال في السنة ضلال في الشريعة غاضل فجاء النبي وبهر هذه منة الله تعالى ببعث الرسل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما هذه الهمزة الاستفهام للتعجب والإنكار لقولهم أن هذا وقالوا أن هذا وفي قوله سبحانه وتعالى أولما هذه عاطفة ولما ظرف بمعنى حين وضحوا والهمزه للاستفهام حين تتضمن معنى معنى اولما اصابتكم أصابتكم مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قال المصنف فأما المصيبة فما اصابه يوم احد وكانوا قد اصابوا مثليها قد أصابتم مثليها قال من المشركين يوم بدر لأنه قتل منهم يوم أحد سبعون فقتلوا ف, ف... لا قتل منهم يوم أحد يوم بدر سبعين و... وأسروا سبعين وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتل والجماعة أنه أنه أصابتكم نصيبة يعني يوم أحد الهزيمة أو ما نالهم من فاجعة وقتل منهم سبعين ابن عباس يقول قد مثلها يوم بدر قد مثلها نبيع قتلتم سبعين وأسرتم سبعين فصار المثلين في اليومين يوم بدرهم واحد، وهنا نفهم فائدة جميلة أن الله تعالى جعل الأسر كالقتل ومن هنا ذاب العلماء إلى أن الأسر طبعا خلاف المستدام لكن غير المستدام نوع من الاكراه. فعليت هذه فائدة مهمة لأنه ربنا قال مثليها فجعل الأسر والقتل شيئا واحدا. وقلت منهم سبعين يوم احد. ويوم بدر ماذا؟ قتلوا سبعين وأسروا سبعين فربنا يقول قد أصبتم يعني يوم بدر مثليها سبعين قتلتمهم وسبعين أسرتمهم قلتم يعني متعجبين يوم أحد قلتم أن هذا يعني قلتم يوم أحد أن, أن هذه للتعجب والاستفاق قلتم أن هذا قال ابن عباس من أين أصابنا هذا ونحن مسلمون هذا في تفسير ابن المنذر جاء الجواب قل هو من عند أنفسكم في ثلاثة أقوى أحدها أن معناه بأخذكم الفداء يوم بدر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد كرِّه ما صنع قومك من أخذهم الفداء، وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يضرب أعناق الاساره وبين أن ياخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدةهم. فذكر, فذك فذكر ذلك للناس. فقالوا عشائرنا وإخواننا من نأخذ منهم الفداء ويستشهد منا عدتهم فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدد أسار بدر عدد أسار بدر فعلى هذا يكون المعنى قل هو بأخذكم الفداء واختياركم القتل لأنفسكم والحديث علي بن بطر رواه الترمذي في جميعه و... و... و... في سننه الكبرى والقول الثاني في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أنه جرى ذلك بمعصية الرمات يوم أحد وتركهم أمر رسول إليه صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس والمقاتل في آخرين والثالث أنه بمخالفته من الرسول صلى الله عليه وسلم في خروج من المدينة يوم أحد فإنه أمرهم بالتحصن فيها وقالوا بل نخرج قاله قتادة والربيع قل هو من عند أنفسكم طيب إن الله على كل شيء قدير قال مقاتل قاتل إن الله على كل شيء قدير من النصر والهزيمة طبعا ذكر المصيبة ختم الآية القول جعل إن الله على كل شيء قدير قدير من القدرة والقدر قدرة الرحمن فإشارة مسألة أن هذا قدره الله الله على كل شيء قدير ينصورك او يسلط عليك فهذا قدر سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أية عظيمة بباب القدر منذ أن دخلنا في الستين آية ها قلنا في الستين آية نزلت في موعظة واستفادة الدروس العقبية والإيمانية والتربوية من غزوة أحد تأخذ الستين آية تجد فيها دروس عقديه. أعظم درس عقدي كرر قضية القدر قضية القدر قضية عظيمة محورية لذلك قال السلف من قال القدر نظام التوحيد بن عباس أظن، أعلكم بن عباس. القدر نظام التوحيد. النظام هو تعرفون اللي عنده سلسلة أو مسبحة أو يسمى سبحة أو مسبحة. تجد أنها خرزات يمتنط ضمن بسلك. يجمعها سلك أو خيط. ذاك الخيط يسمى العرب النظام. فابن عباس رضي الله عنه لما يقول القدر نظام التوحيد ما معنى؟ وكأن التوحيد حلق شعب جمع تلك الحلق وانتظمت شعب التوحيد في نظام أي خيط أو سلك القدر فما من قضية من قضايا الإيمان إلا والقدر حاضر فيها قدر قدرة الرحمن والقدر سر الله ولذلك من كل من تصاولت نفسه لإدراك غور القدر وقع في واد سحيق عميق محيق لم يزدد إلا حجرة لماذا؟ ليس سر الله لم يطلع عليه العباد لكن الواجب على الأبد يصدق ويحسن الظن بربه ليكشف هذا الباب ثمرات الإمام بالقدر نزول المصائب فإذا نزلت المصائب هنا يظهر الإمام بالقدر وستستمر معنا الآيات وسترى أن كلام أهل الإيمان ربنا حكى لنا وذكر لنا جل وعلا كلام المنافقين والكافرين عند نزول النصائب لو كان لنا من الأمر شيء لو كان كذا كذا لو تفتح باب الشيطان لكن سيأتي كلام أهل الإيمان كله تفويض وتوكل على الله وضع وحتى من طرح الأسئلة يأتيه الجواب وبعدين يعفى عنه ويرجع ويسلم ويذعن لأن هذا الحق ربنا يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين قال المصنف الجمعان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وابو سفيان وأصحابه وذلك في يوم أحد وقد سبق ذكر ما أصابهم يعني ما أصابهم من من القتل ونحو ذلك وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله قال فبإذن الله في ثلاثة اقوال أحد أمره، والثالث قضاءه، ويعني من عماس، والثالث علمه، ولا كناف، فما علمه الله قد ضره أمضاه. جل وعلا يقول: وليعلم المؤمنين. إذا فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله الذي لم التوكيد، واضح. فيها توكيد وفيها تعليل أيضاً. تأكد وتعلل. يعني يظهر علمه. سبحانه من المؤمن. هذا كقوله تبارك وتعالى في فاتحه سوره العنكبوت حسب الناس اي ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ربنا يعلم الصادق والكاذب قبل ان يخلق وقبل البلاء لكن المقصود فلا يعلمن يظهر علمه يسميه الالحي وسلم الحسن البصري قبله علم الفعال يظهر علمه في الناس لانه في علم قلنا القدر صر الله كما تعلم المؤمن الصادق من المؤمن الدعي أو المسلم الدعي المنافق ففي اشيات يكشف فكان مما يكشف ويظهر به علم الله للناس علم الله السابق يكشف للناس فيصيروا لنه لما يكون علم الله سابق يسيكون غيب غيب مطلق فلما يظهر للناس ويطلع الله عليه خلقه هذا العلم يصير علما طالعا للناس علم الغيب فلا يظهروا على غيب أحدا هذا العلم السابق إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلف رصد ارتضى من الرسول يعني رسول من الله يعلمه الله عز وجل أظهر ظهر علمه في نزول المصيبة وهذه من الأشياء المؤكدة لما تقدم واضح أن المصائب كاشفات للبواطن وليعلم المؤمنين إذا هو علت هذا المصاب والحكم منه ولذلك نحن مش نقول أقول ما قدره الله في خير وشر أضع لأن الله يخلق الخير والشر وتؤمن بالقدر خيره وشره طب شره هذا هو الشر الحاصل ليس في تقدير الله تعالى لأن أفعال الله تعالى كلها, كلها ثناء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك يعني ليس من, ليس من تقديرك ليس من أفعالك لا يثنى به عليك كما يقول إسحاق ولكنه من مفعولاته ومخلوقاته طب خلق الشر فيه حكمة أكيد في حكمة إذا قال السلف لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس الحكمة فيه مآلية الحكمة فيه مآلية فوجود المصيبة لا شك أن جرح النبي وأذاه صلى الله عليه وسلم مصيبة ما وقع من قتل كذا مصيبة من الله سبحانه وتعالى لكن فيها ماذا في مآلها خير كما يقول ربنا في حديث الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الخير في العاقبة خير في المآل مع رمي ربي بنفسه كفر ومصيبة في الدين لمن, أص... لمن تورط لكن في خير في المآل الخير في المآل منه يعلم المؤمن يظهر لك المؤمن وليعلم المؤمنين يقول هنا وليعلم المؤمنين أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم إيم على ما لا ويظهر نفاق المنافقين بفشلهم وقلة صبرهم واضح على نقطة مما جدا قال الله تعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا هذا يعلم المؤمنين ويعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا اي ظهور علمه في المنافقين عبد الله بن ابي واصحابه وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله نعم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قولوا تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا طبعا القتال مباشرة الحرب يقولون قبل ذلك يقول قال ابن عباس والمراد بالذين نفقوا عبدالله بن أبي وأصحابه النفاق يقول مع ذي رفقر قبل ذلك يقول والنفاق لفظ إسلامي ولم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام يعني بمفهوم الشرعي لم تكن العرب تعرفه قال ابن زيد أو قال أبو زيد عفوا قال أبو زيد اللغوي النميري قال فشبها فشب المنافق به طبعا أصلا النفاق راجع إلى الجحر لأن الجحر الذي يدخله اليربوع اليربوع تجد عنده أربعة جحور أو أجهرة كما يقول أصنع يدخل من واحد يخرج من واحد يدخل من واحد يخرج من واحد يقول أبو زيد النميري أحد اللغويين فشبه المنافق به يعني بمنافق شبه به في الاشتقاق المعنى لأنه يدخل في الإسلام بلفظه ويخرج منه بعقده يعني بقلبه مثل الجربوع يدخل في جهة ويخرج من جهه كما يدخل اليربوع من باب ويخرج من باب قال والنفاق لفظ إسلامي ولم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام يعني بمفهومي إظهار الإسلام وإبطان الكفر قال ابن عباس والمراد بالذين نافقوا عبد والمراد بالذين نافقوا عبد الله بن أبي أصحابه. قال موسى بن عقبة هذا أحد أمة الإسلام والسنة في باب المغازي. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه المسلمون وهم ألف رجل والمشركون ثلاثة ألف فرجع عنه ابن أبي في ثلاثمائة. ابن أبي بن سر رجعوا وهم ذاهبين للغزو رجعوا ثلاثمائة. فأما القتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا قال فأما القتال فمباشرة الحرب يعني المنافق ماذا قيل؟ تعال قاتل في الحرب هذا المنزل الأعلى أو يدفعوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعون. قالوا في المراد بالدفع ثلاثة أقوال أحدها أنه التكثير بالعدد يعني تعال كثر سواد المؤمنين حتى ما قتلت كثر معنا سواد المؤمنين أو يدفعوا يعني كثير السواد. رواه مجاهد عن ابن عباس هو قول الحسن وعكرم والضحاك والسدي وابن جريش في اخرين والثاني ان معنى يدفعوا عن أنفسكم وحريمكم يعني أنت ما, قت... ما تقاتل لعلا كلمة الله طيب تعال ادفع على عرضك أنت تدعي الإسلام وهذا الكافر سيصاصلك تعال قاتل رواه مصالح ابن عباس وقول مقاتل والثاني أنه بمعنى القتال أيضا قاله ابن زيد قاله ابن زيد إذن تعالوا قاتلوا في سبيل الله آ أو يدفعوا يعني إما يكون يدفعوا بمعنى كثروا عددهنا كثروا سواد أهل الامام إما بمعنى دافع على نفسك على حريمك وإما بمعنى قاتل هو نفس القتال طيب قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أوضح لو نعلم قتالا لاتبعناكم بسم الله نعم طيب قوله تعالى قالوا لو نعلم قتالا فيه ثلاثة اقوال حدو أن معنا لو نعلم أن اليوم يجري قتال ما أسلمناكم ذكره ابن إسحاق والثاني لو كنا نحسن القتال اتبعناكم والثالث إن معناه إن هناك قتل وليس بقتال إذن لو يقولون لو نعلم قتالا هنا القول سيجز القتال يعني سيكون قتال. لتبعناكم يعني وقاتلنا معكم. وهذا الذي ذكره مجيد في تفسير الطبري. ولكنه ولا قتال هنا هالك. هم يقولون تعالوا. قل لا لا ما في قتال ما كحد لو في قتال تبعناكم. طبعا هذا باب يعيرون به الفسق. فهمت؟ لكي يبقوا على المقام فيه. لأن أبو بن سلول عبد الله بن, بن سلول كان رأي القامة في المدينة إنه لا يخرج للمشركين خارج المدينة. وأن أي قتال خارج المدينة سيورج تنزيمه. وقولوا من عندي خبره وكذا، معروف السيرة كان يرمي هذه الأخبار ليفت في همه أهل الإيمان. هذه من طريقة المنافقين، أهل همز ولمز، ويريدون أن يخذلوا أهل الإيمان ويثبطونهم. فلما قيل لو تعال قال ماذا؟ لو نعلم قتال لو لا انكم أنكم لما تخرجوا الآن ستقاتلون، نحن وراءكم. لكن ما تقاتلون؟ هكذا يريد أن يقول. يعني. هم للكفر يومئذ اقرب أقرب منهم للإيمان. الجمله عجيبه سبحانه من انزل هم للكفر أي يوم لا يوم يوم يقولون اي الى الكفر هم للكفر اي الى الكفر اقرب منهم للايمان أي إلى الايمان هم للكفر أقرب منهم للإيمان يعني هو مبتعد عن الايمان قريب من الكفر مبتعد كثيرا عن الايمان قريب من الكفر يعني لما خذلوا المسلمين صاروا بذلك الخذلان أقرب إلى الكفر منهم إلى الإمام طبعا هذا عند من يظنهم أنهم مسلمون لأن الله تعالى يعلم بواطن منه كفار لكن من كان لا يعلم البواطن وهذا الأصل في الناس إلا من أطلعه الله كنبي صلى الله عليه وسلم أو أسر له نبيه كما أسر النبي لعذيفة بإسمائهم لكن عمومها الإسلام لما رأوا ذلك منهم تبين لهم من القوم في نفاق أنهم ألي أهل الكفر يومئذ أقرب منهم لأهل الإيمان. يعني هذا خذلان يعني. لكن مع ذلك موجك غير صريح. شوف الدقة يعني إذا قلت لك هذه من باب الأسباب محكمة العجيب. إنه ما كفر لأن الفئ محكم. ليش أنت رجعت؟ هو الفرار من الزحف أصلاً في كبيرة. لكن رجوع المنافق سيتبين لك لما تقدم فيه ماذا اعتراض على القدر وتكريم به. واضح؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزه لو كانوا عندنا مماتهم وقتلوا في عقائد كفرية تسبق هذا الله وفي امر آخر وهو محبة انخفاض دين الإسلام أصلا يعني لم نصره نصرة ولا تقدم على إن تمسسكم حسنة تسوهم من تمسكم سيئة يفرحوا بها إن رأوا ألفة كما قال قتل في المسلمين حزنوا وإن رأوا مصيبة وهزيمة فرحوا لكن لما صار ما صار في أحده شمي جوين. فهذه زندقة لكن هذا باطن لكن الفعل اللي أمامي في نفاق خلال المؤمنين من تقادر لكن ما كفر انت هذه الدقة لقد هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان ما قال كفار بالظاهر هو كفار في الباطن. أنت تستصحب لأنه قال وليعلم الذين نافقوا من المنافق؟ هو الكافر باطنا المسلم ظاهرا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل هذا الفعل الظاهر هذا يرى الناس ولا يعلمون من هذا إلا الإسلام الظاهر وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل لا أو ادفعوا آخر شيء ادفع كثر السواد ادفع عن حريم كذا قالوا لو نعلم وقتالا لاتتبعناكم شوف الإعذار اللي فيه خذلان لو أنكم تقاتلوا سنخرج معكم ومراجع وصلا قال هم حالهم لما فعلوا هذا الفعل ظاهر من يراهم مسلمين للكفر أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم قال في وجهان احدهم ينطقون بالايمان قبل ذلك يقول هم للكفر اي الى الكفر او اقرب منهم للايمان اي الى الايمان وإنما قال يومئذ لانه فيما قبل لم يظهروا مثل ما اظهروا فكانوا بظاهر حالتهم فيما قبل أقرب الى الايمان قولوا يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم في وجهان أحدهم ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر والثاني يقولون نحن أنصار الله وهم أعداء وذكر في الذي يكتمون وجهين، أحدهم, أن وذكر في الذي يكتمون وجهين. أحدهم أنه النفاق الثاني العداوة هم للكفر يومئذ أقرب منهم من الإيمان يقولون بأفواهم ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم نزال الكلام عن المنافقين الذين قعدوا عن القجال الذين قالوا لإخوانهم قال ابن عباس نزلت في عبد الله بن أبي وفي إخوانهم قولا أحدهما أنهم إخوانهم في النفاق قال ابن عباس والثاني إخوانهم في النسب يعني من باب عشائره وقبائلهم قال مقاتل فعلى الأول يكون المعنى قالوا لإخوانهم المنافقين لو أطاعون الذين قتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ما قتلوا وعلى الثاني يكون المعنى قالوا عن إخوانهم الذين استشهدوا بحظ لو أطاعون ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم يعني الذين خرجوا لأهود ولم يتراجعوا قتل منهم سبعين هذا الأخوة النسب لو أطاعونا طبعا لو هي شرطية لكن شو لك الجماعة البيان هنا معنى الحروف مهم القرآن لسان عربي مهم العرب يفهم هذه الأمور دون تلقي لأن هذه لغته سليقتهم لو هنا فيها تمني والله هي فيها شرطية نعم شرط مشروط لكن دلالة المعنى فيها تمني ومتمني لو لم لو أطاعني لو استجاب إيش لما قلت لو أقعد ما تخرج ما خرج يقولون لو أطاعونا طبعا يقولوا وقعدوا قعدوا أي قائلين يعني القائلين قعدوا عن الجهاد طيب لو أطاعونا ما قتلوا تقدّت معنا هذه استجابوا لنا بعدم الخروج إلى أحد وبقوا في المدينة فأقاموا بها ما قتلوا فقال ربنا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين قال المصنف فدرؤ اي عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ان الحذر ينفع مع القدر يعني اذا كان صح الحذر لا ينفع حذر من قدر لكن اذا كنتم صادقين ان الحذر ينفع مع القدر ففعلوا وهذه يبين لكم كان في تشكيك في القدر وهذه اصول الطوائف يعني حتى في طوائف وكذا طوف أصلا مقالاتها الجنسة في القرآن وإذا حتى في السورة البكية عندنا آية القمر أواخرها إن المجرمين في الضلال والسعور أبو غرير صحيح يقول لما خاصم المشركون نبي صلى الله عليه وسلم في القدر كان فيهم القدرية المشركية أو لا لا شاء الله ما أشركها ليه وتشفي عقائد الجبرية طيب قل فدرؤوا عن أنفسهم طبعا نقدرون نقول يعني كفائدة يعني من القرآن أن المشركين في مكة كان فيهم جبر عق عقيدة الجبر لعقيدة جهمية لو شاء الله ما أشركنا فما دام شاء الله أشركنا إذا رضي هو أحب هذه عقيدة جبرية اللي هي ماذا اللي هي ال التغليب القدر على الشرع وإلغاء الإرادة الشرعية وعقيدة هؤلاء المنافقين واضح هذه عقيدة تكليب القدر تشبه بعقيدة المعتزلة هل أن المقتول لم يمت بأجله إنما القاتل هو الذي استعجله يعني لو أمهله واحد خطط أنه يقتل فلانا طبعا تفكير المعتزلة هكذا فقتله يقول لو أنه خطط بعدين تركه لا عاش يوم لا يومين شوف الكفر شوف الردة شوف الزندقة القرآن وين كتابا مؤجله لو لم يقتل هذا وقال لن انتهى ميت ميت خلص العمر هذا جه تهى سواء ما يدفو إلا هذه أسباب لها تأثير في حصول المقصود جبي تستجبرين لها تأثير لكن علم الله السابق فيها انه يقع ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها عموما هذا واضح لكم لكن فقط ناخذ من القرآن نقض العقائد الفاسدة يقول فدرأوا سبحانه يقول فدرأوا يدفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن الحذر ينفع مع القدر سبحان الله قالوا الفرار من الموت الحذر من الموت تخطيط كذا هذا كله ينفع والأثر يقول لك لا ينفع حذر من قدر والمقتول يموت بأجله الذي قدره الله تعالى فيه ثم قال سبحانه وتعالى ولا تحسبنا الذين قتلو في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله تعالى ولا تحسبنا الذين قتلو في سبيل الله أمواتا. هي كرالخرى قتلو. تشديد. قرأ سبيه قرأ ابن عامر. ولا تحسبنا الذين قتلو في سبيل الله أمواتا. قالوا واختلفوا فيما نزلت على ثلاثة أقوال. طبعا هذه جملة استئنافية بالواو الاستئناف ولنهاية.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 أننا في جنة نرزق لألا يزهدوا في الجهاد فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى هذه الآيات والحديث رواه أبو داود في السنن وهو في زوائد المسنن يا عبد الله بن أحمد هذا الحديث في أنها نزلت في بيان ما وجد أهل الشهادة في سبيل الله من النعيم قال وهذا قول سعيد بن جبير وأبي الضحى والثاني أنها نزلت في شهداء بدر لما أفضوا إلى كرامة الله تعالى فأصابوا قالوا ربنا أعلم إخواننا فنزلت هذه الايه والتي بعدها رواه سعيد بن جبير على ابن عباس وهو قول مقاتل طبعا أعلم إخواننا هذا يدلك على أن الميت لا يعلم الغيب وليس له وصله بالدنيا إلا بما أعلم هذا كيف لا يعلمه إلا الله لذلك قالوا ابلغ أعلم إخواننا عنا وقطعت آجالهم وقطعت سمع سماعهم وأبصارهم فلا يسمعون إلا إذا شاء الله يسمعهم ولا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله عز وجل والأصل عدم العلم مقصود فقالوا أعلم إخواننا فنزلت هذه الآية والتي بعدها رواه سعيد بن جبير بن عباس وقوم مقاتل والثالث أنها نزلت في شهداء بئر معونه رواه محمد بن إسحقا الشيخ له أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنذر عبد عمرو في سبعين رجلا من خيار المسلمين إلى أهل نجد فلما نزلوا بئر معون خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينظر فيه عامر وخرج رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنب حرام بن ملحان حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة وقتل سائر أصحابه إلا واحد منهم فقال انس بن مالك فأنزل الله تعالى في بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم رفعت يعني هذا مما نسخت تلوته ونزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتها فهذا اختلاف الناس فيما نزلت واختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقوال حلوى أن الشهداء بعد استشهادهم سألوا الله عز وجل أن يخبر إخوانهم بما صاروا إليه وقد ذكرناه عن ابن عباس والثاني أن رجلا قال يا ليتنا نعلم ما لقي إخواننا الذين استشهدوا فنزلت هذه الآية قاله مقاتل والثالث أن الأولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور تحسروا وقالوا نحن في والسرور وابناؤنا وأبناؤنا وأباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور فنزلت هذه الآية وأما التفسير فمعنى الآية ولا تحس لا تحسبنهم أمواتا كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا طيب قال بل أحياء عند ربهم يرزقون يقول وقد بينا هذا المعنى في البقرة وقد ذكرنا أن معنى حياتهم أن أرواحهم في حواصل الطير تأكل من ثمان الجنة وتشرب من انهارها بل أحياء عند ربهم حياة هذه حياة البرزخية لا يعلم كلها إلا الله تعالى بل هم قال بل أحياء عند ربهم يرزقون قال مجاهد يرزقون من ثمر الجنة قوله فريحين فريحين قال الفرح السرور فريحين والفرح هكذا بال. صف المشبه التي تدل على اللزوم الصفة الموصوف فرح بمعنى المصور. فأما الذي آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله. فما نالوا من كرامتي ورزقه والاستبشار الصور بالبشارة مع فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم. الاستبشار والبشارة بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم عن إخوانهم من المسلمين. وفي سبب استبشارهم بهم ثلاثة عقائد. أحدو أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداء أخبر الشهداء أني قد أنزمته على نبيكم وأخبرته صلى الله عليه وسلم بأمركم فاستبشروا وعلموا أن إخوانهم سيحرصون على الشهادة قال سعيد بن هبير والثاني استبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة يقولون إلى أن قتلنا نالوا لنا من الفضل قالوا قتدا والثالث أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه وآله وفي تقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيستبشر بقدومه كما يستش يستبشر أهل الغائب به هذا قول السدي قول تعالى فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال ولا من في قوله ألا خوف عليهم تعود إلى الذين لم يلحق بهم قال يستبشرون لهم بأنهم لا خوف عليهم ولا حزن وفيما لا يرفع الخوف والحزن عنهم فيه قولا احدهما ألا خوف, ألا خوف عليهم فيما خلفوه من ذر ولا يحزنون على ما خلفوا من أموالهم والثاني لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا يحزنون على مفارقة الدنيا فرحم بالآخرة سبحان الله نسأل الله كرمه وفضله ثم قالت علي يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلفهم ألا خوف عنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وذلك التأكيد الأول وذلك التأكيد لما تقدم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجره المؤمنين قال مقاتل يستبشرون بنعمة من الله وفضل قال مقاتل برحمه ورزق برحمه ورزق طيب وأن الله النادي للجوكيد وبعضا قال وإن الله قرأ قرأ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين قال جل وعلى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح طبعا الذين تعود على المؤمنين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سبب نزولها قولان أحدهما أن المشركين لما انصاره يوم أحد ندب النبي صلى الله عليه وسلم ندب, ندب, ندب النبي يعني دعا وطلب ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لاتباعهم ثم خرج بمن انتدب معه فلقيه أبو سفيان قوما فلقي أبو سفيان قوما فقال إن لقيتم محمدا فأخبروه أني في جمع كثير فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأوائل القوم فسألوا عن أبي سفيان فقالوا لقيناه في جمع كثير ونراك فقل فأبا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يطلبه فسبق أبو سفيان ودخل مكة هو وأصحابه فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس والجمهور والثاني أن أبا سفيان لما أراد الانصراف عن أحد قال يا محمد موعد بيننا وبينك موسم بدر فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان ثم ألقى الله في قلبه الرعب فبدأ له الرجوع فلقي نعيم بن مسعود فقال إني قد وعدت محمدا صل الله عليه وسلم أصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى وهذا عام جدب لا يصلح لنا عننا فثبتهم عنا فثبتهم عنا وأعلم أني في جمع كثير فلقيه نعيم فخوفهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرج النبي صل الله عليه وسلم بأصحابه حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان فنزلت هذه الآية فقال هذه الآية قولة الذين استجابوا لله والرسول الآيات وهذا المعني مروي عن مجاهد قال الذين استجابوا يكون الإجابة وفي مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه وندب الناس إلى الخروج ثلاثة أقوال أحدهما أو أحدها ليرهب العدو باتباعهم والثالث لموعد أبي سفيان والثالث لأنه بلغه عن القوم أنهم كانوا يكون أنه قالوا صلى الله شوكته ثم قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح تقدم معنى معنى القرح قرح قلنا بمعنى الجراح والجروح نحو ذلك قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين لا ملام استحقاق يستحق يستحقوا الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قولوا للذين أحسنوا منهم أي أحسنوا بطاعة الرسول واتقوا مخالفته قوله الذين قال لهم الناس بعد ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في المراد بالناس ثلاثة أقوال أحدوا أنهم ركبوا لقيهم أبو سفيان وضمن لهم ضمانا لتخويف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال ابن عباس وابن أسحاب والثاني أنه نعيم بن مسعود الأشجاعي قالوا مجهد عكريم والمقاتل في آخرين والثالث أنهم المنافقون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج وقالوا إن أتيتموهم في ديارهم ولم يرجع منكم أحد هذا قول السدي قوله إن الناس قد جمعوا لكم يعني أبا سفيان وأصحابه طبعا جمعونا جمع ليقاتلوكم إن الناس قد جمعوا لكم أي اجتمعوا و عدو يقاتلكم. طيب. نعم. إن نسقت جمع لكم فخشواهم. فخشواهم يعني ما جئتهم. تقوهم خافوهم وهمروا منهم. هذا يسمى الحرب النفسية. اليوم في علوم الحروب يعني. يلقي خبر كذا ونفعنا ونعد الدين ومسوين وفعلاً كيرهب كي الطرف الآخر. فبص نلقى أخبارها كذا حتى جال صعب إيمان الصحابة رضي الله عنهم، فقال فخشوه جاءوا قال فزادهم إيمان فزادهم إيمان يعني كونوا مجتمعوا أكثر هذا ازداد به سبحان الله رضي الله عن الصحابة يجمعين يعني زادهم ذلك التخويف ثبوتا في دينهم وإقامة على نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقالوا حسبنا الله هو الذي يكفينا أمره قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني يكفينا سبحانه قال هنا فاما الوكيل فالكافي وقيل الكفيل قال وقيل وهو الكفيل واضح فالوكيل الكافي او الوكيل طبعا الكافي سبحانه وتعالى واضح اليس الله بكاف عبده في القراءه عباده يكفيك شر كل ذي شر هذا معنى الكفاية فأنت يعني بجهودك الذي أقدرك الله عليه لو وكلت إلى نفسك ما صولت عدوك ولا هزم فهنا لصدق إيمانك مع قلة عددك وعدتك الله بنفسه وهو القوي المتين يكفيك شرهم هذا معنى الوكيل لما تقول حسبي الله نعم الوكيل هذه ليست كلمة تقول أنت بعض ناس يقولها هكذا طلع ماشي حسبي الله نعم وكيل حسبي الله نعم وكيل مفرام القضية هذه الكلمه فيها خلاصة التوحيد هو التعلق بالله وعدل شريك له هذا التوحيد تعلق به سبحانه وبحمدي بانه هو الذي يعبد بالصفات هذه خلاصة التوحيد فإذا قلت حسبي الله يعني يكفيني الله ونعمل وكيل أي ونعمل كافي ربي جل وعلا لأنه يكفيني شر هؤلاء لأنه أنت ما كل أسباب تقدم عليها ولا كل الأعداد تستطيع مصاولتهم ففيهم مكر في حيلة وفيهم قوة فهنا لا غنى لك عن, عن الله هذا المعنى الكافي بعضه يقول الكفيل بشي المقصود بالكفيل الكفيل قول الله مثل أعلى أنت تكون إنسان عندك مال وضع عندك مال، لكن تعجز عن تدبيره. فإيه شخص يقول انتشوف هذا تريد تجارة، أنا أكفل لك تجارتك، أقوم عليها الليل مع النهار، انت جدسي بيتك وأترك الأمر عليك. شيء يسموه فقاعة، يسموه الكفيل. قلت الكفيل والأصيل. الجانب الكمالي في هذا المعنى، ولله المثل الأعلى أن الله تعالى يتكسّلوا هو يكفيك يكفي يتكفل طبعا الكفيل هذا ايش بالاسماء بما يسرح العبد من رزق الدنيا والاخره هذا معنى الكفيل يعني ما يشتهي العبد الله جل وعلا يتكفل بان يسقه اليه الرزق ليس هيك طعام وشراب فقط رزق القلوب حياتها والان في المقام الذي نتكلم عليه الرزق هو ان الله يكفيك ماذا؟ شر الأشرار فينيلك الخير ويصيبهم بالخلاب الله يكفيك ذلك وكم من مظاهر وآثار كفالة الله في عباده أنت نائم على سريرك وغيرك يدبر لك ويحك لك المؤامرات ويمكر بك الليل مع النهار ويدبر لك من التدبير والكيد ما لو واجهته أنت وتقاويت أمامه بما عندك لكسرت فهنا يتدخل الكفيل سبحانه وتعالى كفيل آثاره فجل وعلا يكفيكهم ويكفل شأنك عنهم أو شأنك فيهم يكفلك يعني جل وعلا لا يصلون إليك لا يؤذونك يوصل إليك الخير جل وعلا فهذا معنى من معاني الوكيل الكافي والكفيل سبحانه وتعالى وهذه معاني الربوذية ولذلك إذا وكلت إليه الأمور كفاك إذا وكلت إليه أمورك كفاك سبحانه وتعالى كفاك كل شيء كفاك ما أهمك كفاك ما غمك، كفاك ما أعجزك كفاك ما ضاق, ما ضاق به صدرك كفاك ما يعني تصاب به فلا تجد حيلة يعني للخروج منه الله يكفيك سبحانه وتعالى ما مكان الأمر عندك يعني نحن كبشان ضعاف وعقولنا ضيقة ومجار الأمور مع ضعف الإيمان فينا قد تجري على أشياء لا نفهمها أو لا ندرك مآلاتها ما فتضيق صدورنا ولولا أن يمن الله عليك بلطف بره ويلقي في قلبك ثباتا وذكران كثير من يجل يجهل وهذا تقدم معنا المنافق لما أصابته المصيبة وخرج الكلمات الكفرية في الاعتراض على التقدير والمقادير لكن الموحد بأكس من ذلك وقلت لك ثمرة القدر تظهر في المصيبة إذا كنت اصاب أصاب في صور تغابر، ما أصاب من مصيبة، فبإذن الله. ومن يؤمن بالله مباشر وعدة، فومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة، فبإذن الله. بعد مباشرة. ها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة قال هذه قال علقة قال إنه هذه المصيبة تصيب العبد؟ فلما يصاب العبد بها يعلم أنها من الله فيهدي الله قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نعم هكذا لا ما أصاب من إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم الشيء حسبنا الله نعم الوكيل يعني الكافي والكفير قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هذا مثبت الايمان قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله شوفوا المشهد الموعد يقول لك طب التخويف موجود في ذلك إمام أحمد في ذاك العوفي لما سألوا احمد أحمد قال هذا قبل أن يكون تخويف يعني أصلا قبل ما يبدأ المأمون يخويف الناس بأنه إذا لم تقول أقتلك اصلا وجهمي لما بدأ التخويف أنت لما تنظر في حال إمام أحمد في المحنة تفهم هذه المعنى يعني. معنى أنه يعني لما تعجز عن موجهة الشيء طبعاً أنت مأمور بالأخذ بالأسباب مأمور ينفسه يجلس في بيته وترك الأسباب ويقول لك الله الكافي نعم الله الكافي الله الوكيل الله الكافي لكن تأخذ بالأسباب وإذاك الصعبة جاهدوا وقاتلوا مع علمين بالكفيل والكافي والوكيل لكن وصولك الأسباب لا حد تنتهي إليه بالنسبة للمخلوق أنت ما تقدر على كل شيء تقدر على ما قدرك الله. وتعجز عن غيري ولو من جنسي لأنك أنت ما قادر توصل له فماذا ت... فيكون يكون الأمر أوله وآخره وتفوضه إلى الله لذلك من الكلمات يدرج على بعض الألسن ويا غلط عقدي قلت اعمل الذي عليك ودع الباقي على الله أنا غلط ليس صحيح هذا كلام باطل لا يجوز العقب وبعض الناس هو حقيقة الذي يقول له مقصود معناه صحيح هو يريد يقول خذ بالأسباب وتوكل على الله، فلئن صوغ بين الصيغة الغلط، افعل الأشياء ودع الباقي على الله، الأمر كله لله، حتى أخذك بالأسباب أنت تتوكل على الله في ذلك، لأن لولا الله ما أخذت بالأسباب، هو الذي سهلها لك، ولو كنت قا ويا مقدورته إليك، لكن من الذي ساقها لك الله عز وجل، بمنه وفضله، فالأمر أوله وآخره لله، بل الصواب أن يقال خذ بالأسباب والأمر كله لله حصل مع الأسباب أو لم يحصل الأمر كله لله أوله واخره لكن أنا كإنسان مثلا أريد أن أواجه هذا العدو أخذت كذا وعددت العدة واخذت بالأسباب الشرعية والقدرية الممكنة بعد ذلك عدوي هذا غلم لي أو وجدت, وجدت عنده من الأشياء ما ليس عندي وانا قد حررت الأمر فهنا ماذا؟ الأمر كله لله يعني يعني من معاني وآثار اسم الله الكافي أن الشيء الذي أنت لم تبلغه بالأسباب الله عز وجل يزيدك من فضله ويكرمك اصرفوا عنك وتعرفون يوم الأحزاب وهذا ترى تجلية كثيرة في السيرة يوم الأحزاب حاصروا المدينة وكذا الصحابة كمعدة ما يقدرون على هذا العدد كله تحصنوا في المدينة فماذا كان؟ وقفوا لهم وجاهدوهم ثم جاءت عناية الكفيل سبحانه وتعالى، فضل من الله منا فصرفهم، ألقى في قلوبهم الرعب، وكذا، قال ورد الله كيدل ورد الله كيدل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكف هذا الكافر الحسبي، الله نعم الوكيل، وكف الله المؤمنين القتال فمرات بعض الأشياء التي تعجز. يعني قلوبنا عن حملها وأحوالنا عن تحملها تأتي هذه معنى الآية وكفى الله المؤمنين القجل لهم هذا يكفيك الله عز وجل وهذا من رحمته وبره سبحانه وبحمده إذن قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلب بنعمة من الله. قال الانقلاب الرجوع. وفي النعمة ثلاثة أقوال: أنها الأجر. حدّو أن الأجر. قال مجيد. والثاني العاق العافية. قاله السدي. والثالث الإيمان والنصر. وفي الفضل ثلاثة أقوال. حدّو ربح التجارة. قاله مجيد والسدي. وهذا قول من يرى أن خرج الموعد بسفيان. قال الزهري لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لموعد أبي سفيان ببدر خرجوا ببضائعهم وقالوا إن لقنا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له وإن لم نلقه جارينا ببضائعنا وكانت بدر متجرا ووافى كل عام فانطلقوا فقضوا حوائجهم وأخرف ابو سفيان الموعد هذا في, في, في, في السيره والثاني أنهم أصابوا سرية الصفراء فرزقوا منها قالوا المقاتل والثالث أنه الثواب لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء سوء نكر في سياق النفي يعني لم يمسسهم سوء لا كثير ولا قليل لا قتل ولا أذى قال ابن عباس لم يؤذهم أحدا واتبع رضوان الله في طلب القوم والله ذو فضل عظيم أي ذو ذو الله ذو فضل عظيم أي ذو من, من يدفع المشركين عن المؤمنين الله أكبر هذه الكفاية يدفع الله عنك المشركين نسأل الله يدفع يدفعنا عنكم عن كل موحد والصدعف شر المشركين إنه سنع قريب قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. شوف التوحيد. يقول لك التوحيد في مكة فقط. بعض الناس يعني في الجماعة الحركية يقول لك توحيد في مكة. مدينة لا مدينة يعني هو أصلا ما تعلمته من التوحيد في مكة في المدينة هذا يعني فصل وفصل وفصل أو في تطبيق عملي كثير من الأشياء لم تكن في مكة من الجهل والقتال في الله. فقد كانوا يبيتون ويصبحون في السلاح رضي الله عنهم وارضاه. أبونا يقول فلا إن مذلكم الشيطان يخوف أولياء ذلكم الإشارة هنا إلى الشيطان ذلكم إشارة هنا لشيطان الخطاب وتشير إلى الشيطان إن مذلكم الشيطان يخوف أولياء قال يخوف وفي قوله تعالى يخوف أولياء قوله ركزوا هذين القولين أنه مهمين جدا يقول أحدهما أن معنا يخوفكم أولياءه أو بأولياءه يعني كل معنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياءه الشيطان نفسه يأتيك في نفسك ويخوفك أولياءه الذين هم أولياء له أنصار له على ملته وشركه في فيلقي في قلبك الخوف منهم على طريقة فكثير مما يظن بعض الناس نوع من أنواع الحِطَةُ والحِذرَةِ يقع لبعض الناس وهو أصلاً وسواس من الشيطان بعضه. نعم سميحت يحذر، خذوا حذركم، واضح. سينأخذ حذره ويتحصن لكن بعض الناس قد يسترسل به الشيطان، يدخلوا من هذا الباب بباب الحِطَةِ فيصير إنسان عاجز عن إقامة دينه في نفسه ولو في غرفة مغلقة. حتى واحد مرة يتكلم يقول، قلت أنا أستطيع إني أقرأ كتب التوحيد في في في بيتي خالياً والرجل ما عنده شيء إيش السبب؟ قاله لعل الجماعة هذي في يفتحونه شوف الشيطان يعني يلعب به في مدارج أخرى هذا لا هذا وسواس من الشيطان نعم في حيطة في في حيطة في عذر أنك يعني مصاب لكن ليس الدرجة أنك تصل لدرجة تعجز عن إقامة أمر الله حسوا من واجبات في نفسك وكذا والله أقدرك عليها وتستطيع أن تقيمها دون أن يصلك ما أذى أو شيء فهذا من التخوف الشيطان استعذ بالله منه هذا المعنى الاول إنما ذلك شيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم يا موحدين أولياء الشيطان هو يخوفكم أولياء وهذا الخوف على نوعين إما يكون خوف من جنس المحرمات وهذا إذا حمل على ترك واجب إذا واحد ترك واجب من الواجبات الكماليه طبعا التي يفوت الدين من أجل الناس واضح أو خوفا من الناس وهو قادر على ذلك إنما هو مقت ها ألقي في نفسه وسوس. هذا محرم خوف محرم ملاحظة خلقي ومعاملتهم في ترك الوجبات هذا نوع من الشرك الأصغر وهو محرم النوع الثاني من الخوف هذا الذي نتكلم عنه خوف الكفر الشرك الأكبر وهو أنه يخاف من المخوف منه خوفا أن يصله بشيء لا يقدر عليه إلا الله وهذا الذي يقع فيه عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأموت يعني واحد ميت مرتهن في قبره ورمسه بعض الناس يخاف أن يذكره بغير لفظ السياجة يقول لك لو قلت فلان هكذا حاث أخاف أن يصيبني في ذريتي أخاف يخرج فيها بعض الناس يقول لك يخرج فيها بعض الناس يقول لك يضرني بعض الناس يقول لك يدقني بعض الناس يقول لك يدقني بعض الناس عندنا أخوانا الس... واحدين هذا السوداء يقول لك يلقني يلقك يعني يلقك يعني يضربك ويقول لك يؤذيني بعض الناس يقول لك كذا هذا هذا هو خوف الخوف السر خوف التعلق بالمخوف أن يصيبك بشيء لا يقدر عليه إلا الله وأنه كان رجل من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا وهذه في تفسيرها كان يقول لعوذ بسيدة ذلواني من شر ومن مظاهر خوف السر الذي نتكلم عنه الشر أكبر أنه يحمل على صرف العباد لغير الله كما حصل المشركين فإن خوفهم من الجن أن يصلوهم بما لا يقدر عليه إلا الله جعلهم ماذا يصرفون لهم عبادة الاستعارة ولذلك كثير ممن يحمل قلبه هذا البلاء فيخاف من الأموات أو من الأوثان أو من الغائبين خوفاً أن يصله بشيء لا يقدر عليه إلا الله جنسه ليس مقدوراً للبشر أنت لو خفت من هيئة معينة أن تسجلك أن تضربك هذا خوف مقدور عليه عند البشر هذا خوف قد يكون بين طبيعي وقد يكون بين المحرم إذا حمل على ترك واجب لكن الخوف الشركي يصلك بشيء لا يستطيع البشر أن يفعله من من البشر يستطيع يفقدك بصرك أو يفقدك سمعك أو أن يخصف بك الأرض أو أن يقلبك ما يقلبك أو أن يمنعك الولد أو يصلبك الرزق هذا ما ما مو قدر للبشر هذا لله وحده أول وآخر فإذا جاء لي جن أو جاء لغائبين أو جاء لأموات ونحو ذلك فخاف من هذا الخوف هذا الشيء أكبر لكن بعدين بعضهم هذا النوع الثاني في شيء أكبر أيضا يحملوا ألا أنه يصرفونهم العبادة ليتقي شرهم فيذبح لهم فينذر لهم فيطور بقبور فيستغيث بهم فيذكرهم بالجميل ويغضب لهم إذا قيل هؤلاء لا يعبدون وأنهم بشر عاديين وأنهم يجري عليهم الحساب بالعقاب والثواب يقول لك أيش تقول أنت لا تحب الصالحين ويغضب لهم, وهم لهم وكما قال ربنا واتخذوا من دوني آليات لعلهم نصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون في إحدى تفسيراتها أن مجم المحضرون يعني يغضبون لها حاضر القاتل في سبيلها ويغضب لها ويتعصب لها لابد من تعلم التوحيد وإنه من مشاع وذاع في بيوته بعض المنتسبين لإسلام يربون أولادهم على هذا النوع من الخوف الخوف من الغائبين كل لم وإلا تأتيك الغولة أو يأتيك الغول أو يأتيك العتروس أو العتريس العتريس هو في تفسير الخليل بن أحمد هو من ذكران الغيلان والغيلان سحارة الجن طوغيت أو بعض نقول حصان الليل وبعض حصان القيلولة كل واحد مش مسميه لكن كله غائب يصار به للجن اختلفت الأسماء والمسمى واحد وقد قيل إن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى أو ذنب المسمى أو لاهتمام المسمى هذه أيضا كلها معروفة في لغة العرب فلما عددت الناس الأسماء لمسمى واحد هذا التعداد جماعة للاهتمام وممكن في كل يعني منطقة من مناطقنا يقولون هذا الكلام لكن كل يسوقه بصغر لكن يريدون هذا شيئا غائبا من جنس الجن. يقولناموا إلا زائتيك. فينام الولد وأذكر أن واحد من مرة يعني على فترة الصبيان ومرات بعض الصبيان ما يخافوا يعني <تصفيق> الحمد لله ربي سلمه فواحد منه جدت اتنام من وجده فتقوله تنام الغولة. قال ليش أنت ما تأتيك؟ يعني تأتي لي أنا فقط يعني ويريد يقول له ما هذه الغولة ما تأتي تأتي لأنا فقط التي ما تجالسة أنت الله نستعى ففي بعض الناس عندهم فطرة يعني, يعني ليش هذه الغولة تأتي لي أنا فقط ليش أنت ما تنامي وتأتيك أنت فهو كأنه يريد المعنى يعني من باب قول إبراهيم فاسألوهم عليه السلام إن كانوا ينطقون يعني هذا كان هذا سيدي سيدي لكل والله الغول هو فقط متخصص فينا نحن يعني أعوذ بالله نسأل الله عليه والسلام فالشيء في هذا من الشرك ينتبه له هذه ما يقول في القرآن ويخوفونك بالذين من دونه طوّج طوّج العمودة من دونه لا ويخوفونك بالذين من دونه صلى الله علية وسلم. هذا المعنى الأول للآية المعنى الثاني أن معنى يخوف أوليائه المنافقين يخوف أولياء المنافقين يقعدوا عن القتال المشركين قالوا الحسن الصديق يعني ان التخويف ينفع او يففع يففع مع المنافق انما ذلك من الشيطان يخوف اولياء اولياءهم المنافقون فكان الا انما ذلك من الشيطان يخوف المنافقين انما اوليائه فلذلك التخويف يجري عليهم اما المؤمنين الصادقين ما يجري عليهم فقال سبحانه وتعالى قال قال عفوا قال المصنف ان معناه يخوف اولياء المنافقين ليقعد عنق ثاني مشركين قالوا الحسن الصديق قوله فلا تخافوهم هذه الآن النهية التحريم فلا تخافوهم يعني أولياء الشيطان لا تخافهم خوف سر فتصرف لهم العبادة أو خوف لجأ أو خوف تترك من أجل واجبات الشرع وإقامة الشعائر في نفسك فلا تخافوهم وخافوني أي في ترك أمري خافوا الله عز وجل إن كنتم مؤمنين قال وفي إن قولا حدوما أنها بمعنى إذ قالوا ابن عباس مقاتل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذ كنتم مؤمنين يعني لأنكم مؤمنين فخافون فعلة الخوف هو وجود الإيمان فالإيمان أعظم شيء لذلك هذه نقطة مما جدا الناس يقول لك ولدي عنده خوف وكذا، هذا عادة يكون يعني دائما نحن في باب التربية نقول تخلية وتصفيه أو تخلية وتحلية هذا أساس تربية ما في تربية فيها تخلية للأولاد أنا تكلم ما في تربية فيها تخلية دون تحلية وما في تربية فيها تحلية دون تخلية بمعنى، ما انك تاتي للولد وتجعل تقول لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل طبعتي البديل قل البديل قل هذا لا, لا تقول قل هذا تمام ولا تاتي للولد قل افعل افعل افعل افعل ولا تطهره من براثن هذه الشركيات في تخليه وتحليه التخليه فيه, فيه ان تنزع له هذه العقائد الفاسدة زكي بالإمام يوجب ذلك له الخوف من الرحمه سبحان الله كل ما عرف ربه كل ما تعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى كل ما زداد له خوفه كما يقول أحمد بن عاصر بن أبي عاصم الأنتاكي أحمد بن عاصم الأنتاكي رحمه الله من الصالحين يقول من كان بالله أعرف كان له أخوف وهذه حقيقة لأن الخوف أساسه المعرفة بالمخوف وانظر نحن لما عرفنا النار نار الدنيا يعني. عرفنا حقيقتها واحد مرة مرة جرب لذرة النار ولسعة النار وعرفنا الكهرباء وعرفنا البحر وما فيه من إغراق والنار وما فيه من إحراق والسيلة وما فيه من إغراق عرفنا هذا كله لذلك البشر يخافونه خوف طبيعي طبعا خوف ما بالسبب العادي الظاهر عرفنا الأسد واحد يعني واحد تجده ماذا نعمل سمي واحد ما يعرف الأسد هل يروح الأسد ينام معه في القفص ويجلس مع الأسود فقال لك اليوم فوت القيلولة مع بعض أولا هو يشوف الأسد يفر من الأسد يعني فرارا قبل كيلو متر يعني إيسان يعرف المخوف ولله مثل أعلى فمن عرف رب بصفات الجلال لأن الخوف تعلق الجلال جلال العظم أن الله عزيز ذو انتقام أنه سبحانه وبحمله لا يؤمن مكره جل جلاله فلا يؤمن مكر الله إلى القوم الخاسرون أنه سبحانه قوي لا يرد بأسه جل كل يقول يكون فيكون الأمر لا وحده جل جلاله كذا يعرف الله بتصفات العظم يرجب الكسار قلب الخوف لكن بعض الناس يدخلوا من الإرجاع يقول غفور رحيم غفور رحيم نعم غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء وهو الرحمن وهو العفو وهو البر وهو الحنان وهو المنان جل جلاله وهو الرؤوف كلها أسماء الجمال توجب المحبة والرقبة لكن في أجماء أسماء الجلال هذه توجب الفرار إليه والخوف منه فلذلك أنت إذا عرفت الإيمان عرف إيش عرف الخوف من الله ففي تخليه وتعليه خليه يعني انزع منه تعلق بالعباد حتى أنت كوالده كوالد وهذه الطبرة يلطع فيها بعض الناس التربيه. عليش خرجنا على الموضوع في الدرسين الأخيرين في ألي عمران لعل تكون فيها فائدة لنا جميعا إياك تربي ولدك على أنه يخاف منك وتتمدح بها لابد يعرف أن الخوف مسبب من الوالد خوف لذاته الخوف من ذاته من الله الخوف المسبب إيش خشية العقوق والدي أمرني بالمعروف رضى الله في رضى الوالد يعني خوف تبعي احترام تبعي خوف تبعي يعني الخوف هنا المقصود به عدم المخالفة للمطاوعة أما أنه قل لك فلان أقول لولدي بات الليل كله يقضان يبيت ولا يزعن في أمر ويعد هذا من جميل البر ترى هذا في تعدي وفي ضرر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف الذي يطاع طاعة المطلقة هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى لذلك اجعل خوف ما يتعلق بهيبة الوالد في نفس ولده تكون مرتبطة مسببة يعني هي تبائية ليست لذاته فإن الولد إذا عرف خوف من الله احترم والديه. لكن إذا هو لا يخاف الله عز وجل في نفسه، فإنه وإن احترمك هذا يعني حقيقة سيدخله إما في الشرك وإما لما بعد حين. إذا تيقظ لأمور يصير كحال كثير من الناس يعني. إما تجده عاصل لربه عاقل ببرى بوالديه يعني البر المزعوم وإما أنك تجده عاقل لوالديه عاصل لربه. فلذلك أصل مبدأ البر هو في تربية الولد على الخوف من الله عز وجل وكان السلف يربون أولادهم على هذا المعنى مراقبة الله في السر والإعلان طيب فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين والثاني أنها للشرط يعني إن كنتم مؤمنين فخافوا الله طبعا يكونوا ماذا؟ يكون من الخوف من شروط الإيمان, من شروط الإيمان. يعني من الإيمان يوجبه الإيمان و يلزم به نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونأتيه في مجلس القادم لعننا الليلة نختم صورة آل عمران لعننا درس الليلة يكون شوية يعني لأنه اليوم أظن الإخوة ما عندهم ترويح لعله يكون الهلال يرأ فلعننا نقدم الدرس إذا كان غدا ليلة العيد أو يوم العيد نسأل الله التوفيق أو نقدم الدرس إن شاء الله ونختم هذه الصورة سورة آل عمران سألين الله المنان برحمته ورحماته أن يجعلني وياكم من أهل القرآن حقا وصدقا في خاتمة هذا الشهر المبارك وان يتقبل منا هذه المجالس ويجعلها في ميزان حسناتنا فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان فيها من خطأ أوساوين او نسيان فمني ومن الشيطان والله رسوله منه بريآن والحمد لله رب العالمين